قلت عمار بن ياسر طويل الصمت قليل الكلام حسن السكوت عائز بالرحمن من فتنه هذا هو عمار وفائده اليوم في فضل الصمت وما راينا احدا ألف في فضل الكلام حتى فضلوا حتى فضلوا الصمت عليه يقولون إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وما أبعد الناس عن هذه الحكمة الذهبيه التي لو أخذ الناس بها في حياتهم لسلموا ولم يأسموا ولغنموا ولم يغرب ويقال صمت واصل الكلمه لغة من الأرض القف ما هي الأرض القف اللي تحرفت عندنا فصارت كفر فلان كفر فلان يعني هذه أرض أول من عمرها هو ايه هو فلان كفر الحج بفلان شربين يبا أول من عمر هذه الأرض من هذا الرجل لأن الأرض القفر هي الأرض التي ليس فيها إيه؟ أحد ولذا يقال أرض صامتة يعني ليس بها ناطق وكأن الصمت مستحب إلى حد ماذا أنك لا تتكلم ابدا إلى حد أنك لا تتكلم أبد ولذا كان بعض السلف يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة ما هو أخرس وإنما يعد كلامه بغير ماذا؟ بغير ذكر الله يعد كلامه بغير ماذا؟ بغير ذكر الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة يعني لا يكاد يتكلم بعشرين جمله في اسبوع كامل عشرين جمله خارج ذكر الله وخلاف ذكر الله قلت وفرق بين الصمت والسكوت يبدل فائدة الثانية الآن من أن الصمت يكون عن باطل أما السكوت فأعم فيكون عن باطل وحق ولذا جاء الحديث من صمت نجى ما من سكت لان ما كل السكوت يحمد لو سكت الانسان عن باطل هنا السكوت يكون ايه مذموما ولذا الصمت لا يكون الا عن باطل اما السكوت يكون عن حق و وباطل ولذا جاء الحديث بلفظ ماذا من صمت نجى قلت وفي الصمت مفارقه اخرى للسكوت من أن الصمت أطول من السكوت لك فلان سكت لأنه كان بيتكلم. لكن فلان صامت لأنه ما بيكلمش اصلا يبقى إذن الصمت أطول منين من السكوت والسكوت أدنى منه غير أن السكوت أعم من جهة أخرى لأن السكوت يكون عن حق وعن باطن ولذا جعل اهل العلم للكلام شروطا اول شرط موضعه يعني ما في كل موضع يستحسن له الكلام هناك موضع يكون الصمت فيه افضل وأن يقتصر على قدره يعني انت كلمت تكلمت بقدر ماذا بقدر المطلوب واختيار لفظه وتحقق مصلحته إن ممكن المصلحة ما كنش في الكلام ولذا قالوا الكلام أربعة أقتان ما غلبت مصلحته هذا قسم وما غلبت مفسدته فهذا قسم ما لا مفسدة ولا مصلحة فيه هذا قسم ما تتساوى فيه المصلحة والمفسدة هذا قسم يبقى الحسبة كده كم ثلاثه ارباع الكلام علينا لا لا ان اللي غلبت مفسدته عليه الذي لا مصلحة ولا مفسدة منه مضيعة ولغو لا فائدة منه والذي تتساوى مصلحته ومفسدته يبال أولئه تركه فسلاسة أرباع الكلام علينا لا لن ولذا قال تعالى لا خير في كثير من نجوى. وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وفي فضل الصمت يقول أمسك عليك لسانا وليسعك بيتك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتي لو تأملت هذا الحديث استخرجت منه دروبا أو فوائد في فضل الصمت قلت أما الاولى فيبعث على التفكير ولذا قال وابكي على خطيئتك فلما كان يبعث على التفكير نشطت ماذا الجوارح فبك على خطيئته ولا يملك الإنسان لسانه إلا ماذا أن يسعه ماذا بيتهم وكسرت المخالطه نار كسرت المخالطه نار والنار اكثر ماذا ما تحرق وان كانت تنير ماذا احيانا يعني بتنور احيانا النار لكن استعمالها ماذا في الحرق والحريق اشد من استعمالها في الضوء والنور واضح حتى قالوا قديما حفظ اللسان أشد من حفظ الدينار وأعظم فائدته في سلامة النفس ونجاتها والصمت جمال وحلية حسنة يستر يستر عيوب المرء والكلام فضيح ومغنمه أعظم من ثمين وأكسر خطايا وأكسر خطايا بني آدم من اللسان ومن طال صمته كسر ذكره لمن لربه ومن كسر كلامه قطع ماذا؟ ذكر خذ مثال، شوف المنافق كتير الكلام يوم ربنا يقول و... ولا يذكرون الله إلا إيه إلا قليل هل بلك كان أتكلم عن كسرة الكلام بغير إيه بغير ذكر الله لكن كسر الكلام بذكر الله هذه محمودة طبعا وأفضل من الصمت لكن أنا كل كلام الآن في ماذا؟ في كسرة الكلام بغير ماذا؟ ذكر الله. فمن كسر كلامه قل ذكره ومن طال صمته كسر ماذا؟ ذكره لربه. لذلك شوف رب العالمين قال عن المنافقين في كتاب الكريم. ومن الناس من يعجبك قوله يبقى في الدنيا. وقال عن صلاتهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا, إلا خليلا إلا خليل. فالمثل الآن صارت عكسيا كما يقولون من كسر من طال صمته كسر ذكره ومن حسن سكوته كسر ذكره لربه فعمار خير صفة كان يتصف بها طول الصمت رضي الله عنه وأرضاه ولذا كان يقول واعوذ بك من فتنة فطول صمته كان نجاة لهم ناتي الآن إلى عمار رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية يا عمار هذا الحديث مما شنع به أقوام على قتله عمار وأنهم الفئة الباغية وفي ذلك الرواية ايضا قاتل عمار وسالبه في النار وقد قتل عمار جزما في ماذا في صفين عن سن تقارب التسعين بل زادت عليها رضي الله عنه وارضا فمن قتله هذا هو السؤال لأن هذا يشنع به اقوام على معاوية وعمر لأن صفين كانت بين من بين علي رضي الله عنه من جهة ومعاوية من, من جهة أخرى فتأمل اذا الاول ووصف الفئه بانها باغيه لا ينفي عنها الايمان كما قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين تتعدى أصلحوا بينهم فان بغت إحداهما على الأخرى معن وصف في أول الآيات بالايه بالإيمان إذا كونها بغت لو سلمنا أنها بغت هذا لا ينفي عنها الايه عنها الايمان بل وقد وصف القرآن القاتل المتاولى يعني مخطئا بالإيمان وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إذا شوفنا انه قتله متاولا مخطئا لكن وصفه بماذا بالإيمان وهذه قصة أسامة وقتله الرجل ماذا متاولا لان اسامه لما قتل الرجل بعد ان قال لا اله الا الله قتله ماذا متاولا فهل ينفى الايمان عن اسامه فالذين قتلوا عمار او قاتلوه قاتلوه متاولين قاتلوه مخطئين وصدق ابن تيميه رحمه الله ولا يتعمد احد فيهم مخالفه الحق وما يصدر عنه يصدر عن خطا او تاويل الجواب الثاني ان معاويه سئل عن هذا فتاكد تاوله بقوله انما جاء به اصحابه لما سالوه عن قاتل عمار قال انما جاء به اصحابه فالقوه بين رماحنا يعني كانوا يقول لست انا المسؤوله وحدي إنما المسؤول هم الذين جاءوا به إلى الحر وأدخلوه بينه بين رماحنا وسيوفنا وهذا مما يؤكد ماذا تأولهم رضي الله عنه قلت سالسا وقوله قاتل عمار وسالبه في النار لا يلزم منه تحقق هذا الوعيد المذكور يعني النبي عليه الصلاة والسلام مما يقول في النار لا يلزم تحقق هذا المسكور لأن الوعيد لا يلزم تحققه وقد أوجب الله تعالى على نفسه وقد أوجب الله تعالى على نفسه من اوعدته من اوعدته شيئا فأنا بالخيار يعني ممكن وإيه شاء غفر له وإن شاء إيه عزبه ومن وعدته شيئا فأنا منجزه إيه؟ له لأن رحمة الله سبقت ماذا غضبه وعقابه فلو توعد بشيء لا يلزم تحقق هذا الوعيد لكن إذا وعد بشيء يلزم تحقق هذا الوعد هذا مما أوجب الله على نفسه قلت رابعا وهو قد شاء في الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين عند فرقة من المسلمين تقتلها تقتلها اولى الطائفتين بالحق يبقى في فرقة اللي هي الخوارج تمرق على حين فرقة بين من بين المسلمين وهذه الفرقة تقتلها اولى الطائفتين بالايه بالحق قلت وهذا وصف لطائفة معاوية أنها على الحق لان قوله اولى الطائفتين بالحق بل اثنين على الايه على الحق غير أن علي رضي الله عنه ماذا اولى من معاوية به غير أن معاوية رضي الله عنه اولى غير أن علي رضي الله عنه اولى من معاوية رضي الله عنه به انه قوله اولى الطائفتين بالحق بالطائفة على الحق كما لو اختصمنا أنا وأنت في شيء تقول أنا أولى به هل هذا ينفي حقي فيه لا لا ينفي إنما يثبت لك أنت الحق الأعلى والحق الأولى كما لو جينا لمكان في المسجد قلت لي أنا اولى بهذا المكان هذا لا ينفي لا ينفي كوني ماذا كوني مستحقا لهذا المكان لكن بما كانت لك من ميزة علي صرت انت اولى به ماذا من واضح قلت خامسا ومعركة صفين كانت معركة حرقل وللخوارج او للسبئية وقتلت عثمان فيها دور ولا يستبعد أن يكون عثمان قتل بسيف واحد من هؤلاء لأن السبائية وقود الحروب وتمزيق أو تفريق المسلمين هو هدفهم الأعلى ده كلام أثبته غير واحد من المؤرخين إن في حرب سيدنا علي وسيدنا معاوية دخل الطائفة من السبائية في المعركة واندسوا بين ماذا؟ بين الصفوف وهذا يحتمل منه أن يكون هؤلاء قد قتلوا عمار رضي الله عنه لأجل ماذا؟ أن تشتعل له الحرب ماذا؟ اكثر خاصه ان حرب صفين كما قيل استمرت اربعه ماذا اربعه ايام بدات يوم الثلاثاء وانتهت يوم الجمعه وانتهت يوم الجمعه حتى صلى بهم علي رضي الله عنه صلاه الخوف فالسبئيين اندفسوا بين الصفوف وانتم تعلمون ان السبئيين اصلهم يهودي ومن وقود الحروب اليهود كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله وفعلا أي حرب بفتش ماذا وراءها عن اليهود تجد أنهم وقود الحرب حروب الأوس والخزرج اللي كانت في المدينة النبوية قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من الذي كان يحركها اليهود فاليهود هم الذين حركوا هذه الحرب بين سيدنا علي وسيدنا من معاويه ثم السبائية ولا يستبعد أن يكون هم قتلت من قتلت عمار من أجل أن تشتعل له الحرب أكثر فأكثر وهم أحق بقول النبي عليه الصلاة والسلام قاتل عمار وسالبه في النار سادسا أن عمارا قد صح عنه لما كفر رجل أهل الشام بحضرتي شب أدب الصحابة ودين الصحابة مع أني في شيء من الإيه؟ مش هنسميها خصومة هنسميها خلاف. ما بين علي وبين أهل الشام وعمار كان مع من مع لي فأحد الناس كان بحضرة عمار كفر أهل الشام فنهاه عمار شديدا وزقره وقال هم إخواننا, هم إخواننا بغوا علينا يبقى عمار أبى تكفيرهم ووصفهم بماذا بالأخوة فتنبه هذا دين الصحابي رضي الله عنهم وارضاهم صدورهم لا تحمل على بعض ماذا غيزا ولا حقدا ولا يحملهم الخلاف على التكفير ولا يحملهم الخلاف على التفسير ولا يحملهم الخلاف على اهدار حقهم وإنما يقول عمرهم ماذا هم إخواننا فلا تنسى هذا في الخصومه ولا تنسى هذا في الخلاف لأن الخصوم لا تستمر والخلاف لا يبقى إيه؟ لا يبقى ابدا كما حصل من بعضهم خاصم بعضا فأرسل إليه قال له لتبقي للود بقية يعني سيب بقية للود بقية كلام عشان لو إيه؟ لو تصلحنا يبقى الود له إيه؟ لما كان لكن بعض الناس إذا خاصم رجلا فجر وما هذا بدين؟ لما هذا دين من؟ المنافق والمنافق إذا خاصم إيه؟ إذا خاصم فجر لكن شوف عمار مع الخلاف قال إخواننا إيه؟ بغوا إيه؟ بغوا علينا فأثبت لهم الأقوال سابعا وهناك خلاف بين ائمه العلم في قاتل عمار فذهب أخوام إلى أنه أبو الغادية الجهن الجهن يعني بعض أهل العلم ثم قاتل عمار أنه أبو الغادية الجهاني وفي سبوت صحبته خلاف يعني بعض أهل العلم أثبت صحبة أبو الغادية ومنهم من قال ليس صحابيا وأشهر من, من قال بأنه ليس صحابيا هو ابن عبد البر أما من اثبت صح صحبته فهو الإمام له البخاري فإن لم يكن صحابيا فدونك خلاص ليس صحابيا وان كان صحابيا فللتاويل مجال خاصة وانه توعده بسبب نيله من عثمان يعني قيل ان سبب قتله انهم سمعوا منه كلمه بحق من عثمان رضي الله عنه وارضاه وهذا كلام اثبته بعض ائمه العلم اشهرهم البخاري رحمه الله قلت كم سابعا ولا سامنا سامنا قلت والصحبة تغفر والصحبة تغفر والماء إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث والسكوت يتعين ولا مصلحة في الكلام ونبش القبور حرام لأن في بعض الناس لا يحل له الحديث إلا عنه فتنه علي ومعاوية علي قاتل معاوية ومعاوية قاتل علي كأن الدنيا انتهت إلا عن هذه المشكلة وقد سئل ابن المديني عن هذا فقال كلمته الرائعة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا رب العالمين ليس سائلك يوم القيامه عن فتنه علي وعمار نحن نؤمن أن عليا أفضل من معاوية وأن طائفة علي هي الأولى بماذا؟ بالحق لكن هذا لا ينفي فضل من معاوية في الجانب الآخر وسبوت الفضل لعلي لا ينفي الفضل لمن؟ لمعاوية دي مسألة مهمة جدا لأن بعض الناس يريد أن يثبت الفضل لعلي بناء بماذا؟ بإسقاط فضل معاوية هذا غباء كما لو أتيت كده بطالب طالع الأول على الفصل ليه؟ لأن كل الفصل ساطين إبدا الأول طب لماذا تجعل فضل علي؟ بإسقاط فضل غيره علي فاضل بنفسه صحيح فاضل بشرفه وزاته وكرامته على الله فليس فاضلا لنقص من لنقص معاوية الذي يفضل بنقص غيره ليس كاملا على ال على الحقيقة الذي يفضل بنقص غيره ليس كاملا إيه؟ زي القصة الوهمية بتاعت علي بابا علي بابا طب ما هو حرامي كونه سرق اللصوص طب ما هو في النهايه برضه ايه حرامي يعني من جنسه ودي مساله مهمه جدا هو كونه سرق اللصوص يعتبر كده شريفا لا ما هو سرقه وكان يتعين عليه رد المال لاصحابه فان لم يجد له اصحابا رده كما ينص الشرع على ذلك لكن لا ياخذه ليه لنفسه ودي مسألة مهمة لأن ناسا تضيق صدورهم عن حب علي ومعاويه معا لماذا يضيق صدرك عن حب علي ومعاويه معا وقلبك يسع ماذا يسع الجميع كما دائما أضرب المثل من أحب عمه كره خاله ومن أحب خاله كره عمه لماذا لا تحب عمك وخالك معا فعلي عمك ومعاويه ماذا قالك لماذا يضيق صدرك عن حبهما فإذا الصحبة تغفر والسكوت يتعين ولا مصلحة في الايه في الكلام وهذا الجواب التاسع الجواب الأخير أن هذا الحديث لم يشتهر إلا بعد موت عمار كما جزم بذلك غير محدث ولو علم هذا الحديث قبل موته لكان قاضيا ومانعا ولذا اعتذر عمرو لما سئل قيل له قاتلته وأنت تعلم قاتل عمار وسالبه في النار طب كيف تقاتله قال إنما قال قاتل وما قال قاتله ما الفرق بين القاتل قاتله اللي هو المباشر للإيه؟ للفعل لفعل القتل كما نفرق في اللغة العربية بين امرين قتلته وقاتلته فإن سابه أحد أو قاتله قاتله غير إيه؟ قتله فالحديث نص على واحد اللي هو من؟ قاتل عمار المباشر للفعل قاتل عمار وسالبه فين؟ في النار والذي يزر الحديث لم يعرف عند الصحابة إلا بعد موت من عمار ورضي الله عن الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي وقال صلى الله عليه وسلم من ثب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي كل فضل وخير غير أن معاوية أي أن علي رضي الله عنه أفضل من من؟ من معاوية ولذلك أول من بكى علي لما مات هو من؟ معاوية ودخلت عليه امرأة وهو يبكي وقالت له أتبكي وقد قاتلته طب ليه تبكي وانت حصل بينكما ايه مقتل قال لو تعلمين ما فقد الناس اليوم من الشرب ومن العلم ثم زجرها قال دعيني وما نفي وكانت نقطة هي تسليم قتلت من قتلت عثمان هو نفس اعترف قال لست خيرا منه لما دخل عليه أبو مسلم وقال كيف تقاتله انت خير منه قال لا والله بل هو خير مني ولكن يسلمني من قتلت عثمان فأنا ولي دمي هذا والله تعالى أعلم ماذا فعلت فعلته رجل طيب انهى الدرس رغما عنا <تصفيق> وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول احد انك اموي